فلا على كابه سكالا اثرى لهم الى منو ا بها ذ ا ل هديه اصفر ان ا جعلنا ما ع ل ى الرزينه أ ض لا لنبلهم و اجوهم احسن رمالا م و ن ما ع ل ي ه ا صعيدا جرزا أم حسبت أ ن أ ص ح ا ب ا ل ك ه ف و ا ل ر ل ي م ك ا ن و ا من آ ي ا ت ن ا عجبا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 フォロボットの人たちは ن, ن دونه آ ل ه ه لولا ي أ ت و ن عليهم بسلطان بي ن فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله ف أ م و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا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 ف ل ل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا لهم رقود فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك دعاهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا ل ب س ن ا يوما أو ب ع ض ي و م قالوا ربكم أ ع ل م بما ل ب س ت م ف ب ع ث و ا أ ح د ك م بورقكم هذه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فلينظر أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا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 و ي ق و ل و ن س ب ع ة و س ا م ن ه م كلبهم قل ربي أ ع ل م بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل فلا تمار فيهم إ ل ا مراء ظاهرا ولا ت س ت ف ت ف ي ه موسوعه م ن النابلسي ف ا ع ل ذلك غ د ا إ ل ا أن ي ش ه واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدين ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا قل الله أ ع ل م بما ل ب س و ا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 私たちは今日の夜を楽しむことにしました。 و ح س ن ت مرتفقا فاضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا ل أ ح د ه م ا جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له س م ر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ظ ن ق ا ئ م ة و ل س و د ت إ ل ى ر ب ي ل أ ج د ن خ ي ل منها م ن ق ل ب ا س ل له ص ا ح ب ه وهو ي ح ا ر ه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 لفضيله الدكتور م ح م ا راتب النابلسي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 ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير س و ا ب ا وخير عقبى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 ا ل م ا ل و ا ل ب ن و ن زينة ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ا ل ب ا ق ي ا ا ت ل ص ا ل ح ا ت خير ع ن د ربك ث و م ا ل ا ي ر أ م ل ه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 بل زعمتم أ ن لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين م ش ف ق ي ن مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره إ ل ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا و إ ذ قلنا للملائكه اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س كان من الجن ففسق عن أ م ر ربه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 ا ل م ظ ل ي ن عضدا و ي و م ي ق و ل ن ا ب ل س ي للعلوم م و ن بينهم ا ا ل ا ر س ل ا م ن ه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 ق ا ي و ا امنوا إ ذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 وان تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذن ابدا فربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آ ث ا ر ه م ا قصصا ف و ج د عبدا من عبادنا اتيناه ر ح م ة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما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 وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ س ل و عليكم منه ذكرا إ ن ا مكنا له في الأرض في واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرد في عين ح م ئ ة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب وان إ م أ تتخذ فيهم حسنا قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم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 حتى إ ذ ا بلغنا ط ل ع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد أ ح ط ن ا بما لديه خ ب ر ا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين يا و م ج و ج م ف س د و ن في ا ل أ ر ض ف ه ل ن ج ع ل ل ك قرجا ع ل ى أن ت ج ع ل ب ي ن ن ا و ب ي ن ه م سداً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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقدا قال هذا رحمه من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى الي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد